إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ربع مجنود إمام قيامة نبي رجاء دماءك نبي صعب نبي نبي تشتيمرنه الجبل الآخر يعني هم يقدروا أبا إمام عذاب قبرين نبي ونيها تا اشترنف بحاش توجهنا مده أبا همود بجنا الإيمانو باليوم الآخر يعني الإيمانو بيوم القيامة دي أو كاس إيمان رجاء قيامة نبي رجاء دماءك نبي آخر رجاء رجاء قيامته بهن يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يوم الآخرة يعني يوم الآخر يعني أو آخر رجعان لترجع دي بشتين جنائي هذا إيمان بنبت لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى أو أن نوفي ملائكة ونيا ملائكة حاشا كتشل رب العالمين يعني هذا إيمان هايت بأخف لناك ایمّام خود هبید، ایمّام پیامبری هبید سال الله و علیه و سلم، پیامبری هبید ایمّام پروجده ملایکه هبید. نیا و آخه فنون آگن. آو نبج نحوش ملایکات کشنیان کشتر آب العالمینه و موصّلین افتراء کشتر آب العالمیه چو بجکنینه و پشتین ملایکات و نیا وصف و لا بالذکوریت و لا بالأنوثیت. نیا وصفات دنیا نه نیرومیاتیت دنیا. ملائكات رب العالمين وما يجوتين مخلوقات جندهات نشئكن الرونية لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما أمرون أما شتى ذنوات يشئكن نير ميأتين أفن نفذا رب عني كنكتيا في أخف نسكات أبى هم أخفن درباري ونيا تشكك كان كغيبة وامنزع المتشعلم بيني لا يخرب بيجم لا يسمون عن النافل يدورن بسنا ملائكته كشن تسميه الأنثى يعني بجنم عليها كت كشن عن كتش ربه عالمينها جه معا وواخ في نواش كش دليلها أبو طبعا وما لهم به من علمين ربعان بجد وما لهم به من علمين يعني وش علم في مسألة نبوء يعني ملائكتنا دي ناتبجن كتش ناقرا وانشوف كتابه ربه عالمينها هناك يا خارج أو كتابة عثمان ربه عالمينها هناك نقرأه في عنبرا ونش في عنبرا ونقط يه وتبذ ملائكتها وما لهم به من علمين چون گه هرسته که و نه تی به مربی علم بیابید. اونا بو لاری خوراد بوده چون علم بی نبود. اینیه طبعونه اینا ظنها. همو یا آخر نوا و دلیل وای ما ظن وی با قوت سهند بودیم علاوه کد کشن آن حاشو وی کشتراب عامله. همو یا ظن بون، ظنش بیا الله علیه وسلم بودیم ایا کم وظننا؟ زیرا ظن اگذب الحدیث. بودیا در همه موارص ریشیا ظنها. یعنی من تو آخنگ لالیو خنابه جی. من هز را کوگمانه بتبید توی هز رو گمان بکاشه که عقیده و دین و حقیقت و راستیو بجی. آباد و ادوار برای ولاهیا. آبای هیا آباده هوچه بید آن فرانشده هیا. آن اساس تو درجی کا و نیت تا چو آیت دیتنر قرآنچه حدیث دیتنر به الله علیه و من پیغمبرت باید نکه آخه هو کر بیان، آوکر ربه عالمی پیش قرآن اینو اینا خورد. چوش توت دانه بودیا. اینی تبعونه ایلا ظن نه. همون آوشتی چون چبون ظن بن ونیا هز جمان خلد بن یدروبون. و اینا ظن لا یهنهی من الحق شيئا ربه عالم بجید ظن جمانه هزر خلد. ای شیطان بمریت اندسرد لیمریبی بمریت جوان مش انت واچو جارا حقي بنو اتناسي حقي وركراس چي دتناسين علمی دلیل که بیشک شك نه چي دتناسين و نه راستي و حقي و نه واچو لري خدايي نه هاي تبو ما نه در و نه غمان و درو و نه و نه و او اخر نه دنيا چو اثر اس و اساس بو نبن و اننا ونا لا يهني من الحق شيئا یعنی چونجا را یک دی حقیه بگرد و راستی بگرد حقی و راستی نایت ناسین و نایت دانان و نایت بمروی آشکرانا بیتب چه دروه و هزره و گمانت خلد او کسی دوید دی رکا خودی بچی تو دی سنند را پیانبری بچی سالله و علی و سمتی بیت قرآن بخنی تو چه بخنید حید تو پیانبری سالله و علی و سمتی دیل ویرکی را و دیا خفنار و نیا والا ود بیش نبافلان کس و نیا اول خارکیته دو فلان کس و نیا, نیا قبری رونویلی بلند بیدونیم رو با کباش علمت ناید او شیفویبو علامت نیدو دیوار نبچید. اما چجور نه دسر که؟ نه دسر حقی. یه و اینا ظن نه لا یعنی من الحقی شیا. یعنی چجور عمر و دیوارش دنبچید. دی خامنه، جومان، خفند، درویت و نیا خرافات وش دوروهات یا پیک اینان و نیا وبو علامت داوتن. افن عفونو بنه دسر هيك ويدي حكي يا بتيو دي دليله ك بشك وراز بتيت تو دليل <سؤال> دنيا الدراسه وبشك قرانا وسنته بيان بالصلاه على الله عليه وعلى وسلم فععرض عن من تولى عن ذكرنا بل هند الله عليه وسلم رب العالمين امر بيعبرك فش دي بيان بالصلاه وسلم هم ديار كري ودعوات كري حق بو غوتي ام كفراخو, والشركو, كفر اخو سر شركه خود بون سر هندمنيه كه افتراء برو درباله رب العالمين كان سر هند بر دوام بون اف شولا نهيلان و شرك وكفر اخرى بيخ نهيلان رب العالمين بيتبع عن برساله الله عليه وسلم يا محمد ما دام او هر بر سر سرك فراخو سر شركه خود سر ازيدان بوته فاعرض عن تولى عندك يعني ايش تا يعني تو جوبه و ندبه و وقت بو ازيت اتا دا تولي گره تو ازيت بو ندان چا اخف نانه بجي چو چتا برن بيري و نكن اما تنلا عن ذكرنا هر کس يگ بيشتاخو كره ذكر ما چو گاش در ابو عاميني فريكي لي قران او سنتها افهمو ذكر ابي نهود نا فا رايكو حقو راسوت وينده هي 400 گوتي او هر کس يگ بيشتاخو كره و بيشتينيت بو ديار كره تبه اشكرا كره وي هم هر سر بالدوام بو وني افتراضي تبقى تو وافنا بشتا اعرض يعني مش تاخذ كي لي يعني هنا هنا معناها يعني بيشترك يعني دعوي النكه ها نصيحتك ام او واقفني خلتت او بيجد او شويه خلت او كتبت بياناتك واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه واقترب عن بحثيه اا عبديت خوتك وعباد الرحمن تلا لنا القران ده بجن محترم الجاهل اخفنك بجن واخو مشرب خالد برنامج كان قالوا سلامه يعني او ديخو الوي خلاص كانوا نياب يعني شو اخن ادخلات وشري ادخلات برنباروين او ولم يريد إلا الحياة الدنيا برچي او ابشتاخو كريا تذكره رب العالميني برچي ايماني نو قرآني وبيغمبالي صلى الله عليه وسلم وروجه دي ما چونكي وانا لم يريد وانا تشوش نويت إلا الحياة الدنيا وانا همو فيانوه بكريا ودنيا ولم يرد الا الحياه الدنيا فانا بس نياد بيت تشوشدي اي وتر دنيا نبيت يعني اخره نبيت هوا دنيا بيت ودنياش بووا كسانه ونيا دي بوكي بيت ونيا ودنيا اكيد او كيف او دنيا دهشتي حس كردي كات اوشتي كه دليينه اني دنا كات هذا بس بوكا سكي كه دي قران وسنتنا تجي چونكه همونغه به وحي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 يعني الدنيا كيف خوهر جتكيب داس خوبة بنيت داس بناية چونك رب العالميني همو بوما دنيا دا جتداناية ودي أفبك و أفشنك لجا أفا أول واكريك بشتخب كنا ذكرية رب العالمين العالميني بشتخب كنا ريكا حق و ريكا راس أفانا بس دنياية فيا وآخرتنا فيا ذلك مبلغهم من العلمي يعني خوش فيانا الدنياية لالوا وفيانا الدنياية هم مبلغهم يعني غاية ما عندهم هو الدنيا وحده يعني او شد الله لواء هدفا جواب بس شبو بس دنيا بو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرت هم غافلون هل بكرم العالم بشي او هندك الدنيا وان يو الدنيا دنيا زانا و بخفير الدنيا اما الآخرت اي چنا الغافل شو علم آخرت اي وشو و چو عمل اي شنا كان بو چه هفانه اجاب بر هنده چونکه هفانه بس دنیا دویا و هند بو علم خو بس بوکر کرد او علم خو فید کرد و او ظانین و لالی و بس یاد دنیا بو به با هنده هفانه بشتخو کرد دنیا خوده و هفه همون گفه که هفه ی یه ناف کافر ده های خوشیا و وفیانا و همون بو دنیای و علم واش همون بو کرد همو بو دنیا ذالیک مبلغهم من العلمی يعني علمي واهمو بده نيايت شو جار علمي كشن اخينا علمي اخيرت اخينا هو علمناخن ك رجا قيامات جه خوش كانوا والرازقين رب العالمين يبقى حشر رب العالمين بسكون غبينا واراد باش ديله سلهنديا كانوا يرو وبسمان تيال فونا نوبيد وخون دير ك رب العالمين يقولتي عم برس الله على اسمي متي ما بسمانا فاعرض وانت باش تاخوب كانا فونان قال فونانك قال فونا نغر نكا. ديوانانك وكوان نكن او کسی بشتاخو کریه دینه خوده او کسی همو خماوی بس چه بس دنیا علم خوب بس بود دنیا خان بید. آخرت هیلا بید و آخرت ناف جیا ناوی و ناف علموی و چوشتی؟ آخرت لانوینیه. بسی آخرت ناکت رب العالمین یه گوتی تیبتو اعریب. یعنی بشتاخو بکنه وانه. همانو که هندکیت هین خودان مسلمانشو کن و هموش دی دیوانه چند. لا يغرنك تقلب الذين <سؤال> كفروا في البلاد <سؤال> بشتاة في عمبالي صلى الله عليه وسلم ما بصرمانه بشت مغرور نبه بكافره كراب العالمين السلطة و ده سلاط و امن و ده مغرور نبه نبه جن اوه سر حقية جانبه چن و متاع قليل اوه بشت ويت و بس دنیا دويت و بس بو دنیا اوه شولكن العالمين اش ده الدنيا د الدنيا هذه بو خوش كات چونكي همو خوش اعتماد كريد دهيدان الدنيا و اخراتش اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار امر وتور جكمت چونچبوانيه چوباشي و خوشي و لي خوش بين و رحم بوانيه الا اخر جهنم نبي هراش بمر وبسمات و خلفانه دير كات دياتي هناك چونكي وا همو خمت وا علم و همو چيا همو دنيا و بس دنيا بفتح أما أخلاق أشخاص كذي بس الله عليه وسلم بس إن الله يبغض كل جعذري يعني رب العالمين كاربهم مرورا كذبا كذلبي الرغبي ما خفنت بي الرغب وكبر مالها بيذ جواذن يعني بس الله عليه وسلم صيفر لك جواذ أو بس الجموع المنوعة يعني بس برا ومالي خرفت كت وحقك سنادتي ما زكاة اللي تد ما حقي وقصة تتعوية حق في مالي دهي واجب سروي مصرف الواقصة نبكت نهي مهن زكاة دهد نه صدقات دهد ده مالي نبكت ده وفي الله عليه وسلم بجيت ابعامي كربي كسي وبن كبر لالي هبيد ومالي خرفت كتو وحقي وحق زكاة وحق وقصة حق في مالي ده يعني شافه وقى كلاش أو كمرو حيوانك واحد مريت وجنيل ميت. بجد أفاش ذهت شنجر روجة هميه شكري هميه بس بودنيا شوقة روجة هميه ذي شوقة شوقة شوقة دوس عداد سيا أربعة بنتجا دانس عداد الشوقة ذي شافه وقى شليت جيفة آه كلاش كم مري حركة نوابيد وحمار بالنهر بعمرص على الله عليه وسلم بجد أفا يعني حاش الروجة ده وقى من يا كرينا شوكتن بس الشوقة بتش زي الشوقة بس بو دنيا بس بو دنيا شو كي وعادته كي هكتو ساكي غير بسرمانة كافرة شفر و جدخو ونيا دح سعطا دانزة سعطا دي شور كت بس بو كي رياش بس بو دنيا يا وآخرت يهوهت يبش خو وآخرت دي شور ناكت عالمين بأمر الدنيا بعمل صلى الله عليه وسلم بشيد أفملو بهو علم وظانين هاي بدنيا يا جاهدين بأمر الآخرة أما شو علمية جاهلة نزعة بآخرته، هذا من كرب فك سنابتر، ونكب صرمان يشيل لك هادين ونيه ذله هادينه، هذا دبوب سورة الفاتحة دي حول رقمت وقت بجيته وقت بجيته فلان صالح اندى قوله كرينو وفلان صالح هو كريا فلان صالح هو كريا همه واكده واني جاهلين بأمل الاخرات الاخرات شو علم لاليني واني واني وقلل اللي لاليني بي عمبر الله سبحانه وسلم بجيت رب العالمين إن الله يبغيظو واني كارف وكسانا وابن ملوه بسلمان تيو بلعكسي وانا بيت ورب العالمين يقول تيو ما علم آخرات وخوها بيت قال <سؤال> هم ده ده يقولتي ولا تنسى نصيبك من الدنيا تعلم ده الدنيا <سؤال> يشابت أما علم ما ظنو يزور أما مروي علم آخرات أخوها بيت ومروف تفيا خلفا كسانا ديرك أو كسكي خماوي الدنيا بيت وبس بو دنيا يشوكات خليديك فعا عريض يعني خليديك أو خرابي وزرعوي ده جهتا كي ده جهتا مروفي وده يشكب مروفي شهت ذلك مبلغهم من العلمي يعني علم ظاناها مؤفن دياها علم وظنين وظنين بس علمي ما بس هي دنيا هي بس الله عليه وسلم بوتي يو ايكل ناف دعاوت خدا اللهم لا تجعل الدنيا أكبرا همينا ولا مبلغ علمنا يعني يا ربي خدت همو هدفو خموما نكا الدنيا و مش همي نكا ناف, ناف دنيا يعني بس هم علمي الدنيا وعلمي آخراتي چل بكين طووونا بشكو أبي أكل بدعاء أبي عم بلص على وسلم كير يعني يا رب خليه تمل في هند بارزة وملويا حق يا راس بارزي تبي هم وخاموي بس دنيا نبي يا رب عالمي أمبو إلى شيناتينا وهذا وقت ديفا نكدهن دبعس قد كارب العالميني أمبو كيد هاتينا شكلنا هم يدهاتنا شكلنا بكيره وآخرته ترى بعالمين آدم شكله عليه صلاة وسلام برنا بحشرتنا ووجد الجتان ذرياته دهنا ايرى ديماي كانغود هين ايرى ود بيتاجينو بس كانو شبتان فما تابعه هدايا قلتها كم دي به هدايا تمشن اواز فريد كم جلب بيغامبر ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله ربيتان ظاند يا محمد صلى الله عليه وسلم هو اعلم او ظاند او عالم بمن ضل عن سبيله يعني أولا دي الرئيطة رب العالمية ضال بيه چوى سر رك الشركة وكفر ركت خلت ربتا علم وظاننا بهي وظانت كيه سبب ضلالة جرتين دي چلے كده ضال كد وهو أعلم بمن اهتدى و ربتا چهتر يا محمد چهتر همو كساكي وظانت كيه سببت هدوات جرتين وسبب ريكو حق جرتين ده دي هدوات دتي جتوى يا محمد صلى الله عليه وسلم أي بسرمان تو يا سرهمجو أوى بيجنه وبديار كان. أما بو هندي رب العالمين زائد بري مروراً شجعاً زائد كده كي ضال بتوجت سر لك الخلاء ودي كيشهد سر التراست. ولله ما في السماوات وما في الأرض. أوش الناف عثمان ده ووالناف عديدة هم ملك رب العالمين يا. وأو رب العالمين كيف أخ تصرف في تذاتك وأو يفهم أفهموا يشكرين وأو شريدون هم ريفد باد بوش رب العالمين شكرين بارتش بارتش شكرين على بدنا في السماء وعلى بدنا في عددها بوهند الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين جناحات كان، الشركات كان، كفرات كان، ده جزاء وابتدى في قيامته، نال الدنيا ليداته في رجاء قيامته ليداته في بما عملوه، هيه بسبب ما عملوه، يعني السبب عمل خراب وجنح خراب أتوا كرين، جزاء ومرفقي أبغى خرابية كان، جهنم أجرة خرابية ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى وجزا وكاسر داتا في ابي باشكري احسن يعني باشكرين عباده رب العالمين بتنكري دي سنه النبي جيسى الله عليه وسلم وحتى عبادات كرين بو خدي بتنكيه رياء تدنبيا تسيان رب العالمين ومراقبه رب العالمين هما جوفي ينوف دي ولكن هذا دا هو يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل قيامته يكون هناك عرض من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان و کیش دی باشی که تو عبادت رب العالمینی که تو دی به پیامبر آتشی تو دی وقت دی باشی تو بی پیامبر رب رب العالمین و پیامبر آفریکین رب العالمین بهت نب حشله. یعنی دوستان رب العالمین بوی هندی افتتاح میشه که لی عرض و عثمان همون بوی هندی نداه پی بین امتحان کردن. کوکیش دی باشی رب العالمین به حش تبدیه و کیش دی خرابی بکه الذين أحسنوا الذين أحسنوا أمرو في إدباشي كريكينا الذين يجتنبون كبائر الإثمي يعني أمرو فين أمي أم خطبارزا جناحة ماظا يجتنبون يعني خطبارزا خنيزك ناكان نهر ناكان خنيزك يشناكان كبائر الإثمي أو جناحة ماظا يعني الكبائر كبائر يعني أمي خطبارزا عليك السلامة رحمة الله وبركاته وكبائره اش شم... علماء هر هنده كواه تفسيره كوليدا يعني كواه تبجنة چه كبائر هنده كواه يقول يتبجنة وقناحه وقناحه رب العالميني قفت تند يعني يقول هر كساكي في الشوربكات غضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما يعني رب العالمين غضب أخوه ليكرين و لعنتي ليكرين ورب العالمين عذابكا ما ظن يبو حاضرك روجا قيامته یعنی یکوتی ده هفت طبقت عبدی بینا خاره او همو اوید گفت موظن نیاتی نکر همو چنه همو کبائرن یعنی دکا یکوتی هر گناحکا رب العالمی گود بی جزاوی آگره او کبائره و گناح دماظنن یعنی حد دک بهای بیده دانان ال دنیای دا وکی زینای وکی وكي کی یک مختن یکبی قذف اونها همه ما بیشنه کبایر الیثمی في المحسن خل فون جنحنت پارزن جنحید کبایر خود پارزن و الفواحشها و خل فواحشش پارزن فاعش یک جاره یا آخر نون یا شریت کریت انگلک چهارمی وكي بدن و کی زینوی و کی لیوای طیعات بیشنه الفواحش آبش هر کبایرابن بس عبدالعالمين تايبات قوتين يعني اقجار افانا اقجار افانا تي بامروفه بصماخ وليبارزي ترجع الفواحش إلا اللمم إلاي او قناحنا بن اللمم اللمم عندك مفسره قوتين يعني صغائر الدنوبي چونكي اللمم او جتي كيما و يزور اجا إلا او مروفنا بن اوه ملوفت محسن وعود لدين أحسن وكينة أولاً قناحة موازن خط بارزاً إلاي قناحة كتشكانة بن قناحة كتشكاش ونيا أود كان عب العالمين دي لخوش بيد و بيجن لما مش چونكي معنى أولا ألمة بالمكاني يعني تو چوه ماي بس زي تو العابوي تو ماي يعني أولاً قناحة كان بس شغفت كان شغفت <تصفيق> ناء بردوا منا بن ما بردوا منا بن ساروا إلا لما يعني إلا ما سلفه إلا أو ناحية بري نو بكرني وش تيجي توبكري يعني إلا لما ما حسن بصر محمد أخدة بيت بشيد إلا لما ما بعسى هنديا يعني أو كسابا ناحية كت ثم يتوب ولا يعود إليه يعني إلا أو كسنابن أفنمر ويد مع حسن هك ناحية شكرا لتوبيك وناس نفساري جرى قولي هنجر رب العالمين جل ليخوّج بيد إن ربك واسع المغفرة يعني ربيته محمد صلى الله عليه وسلم ليخوّج بيناوي جل جل كبر فرائه وهكذا أب برفراه ليخوّج بيناوي نبو كسل ما خلاص نضرب الأجر جحنم وعذاب رب العالمين وكسل ما نجود بحشده همو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 و واللسان وتز... يزني بعمر الله عليه وسلم بجيد زمانش زنات كات وزناه النطقه وزنا زماني, زماني بعمر الله عليه وسلم بجيد أخفنا يعني أقفنات خراب وأقفنات جوان نات كريتة بجيد كفو أحشنا وأقفنات كريتة وباش نيجي دي هاتي الله عليه وسلم يقولي بعسى دستي شيء زنا دستي دست كرنا وزنا فيها تونة ولكن عبد الله <سؤال> بن عباس لانه يجب ان يعني لك ان بي لك ان يكون لك بو يكون لك ان يكون لك يعني يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان ربك واسع هو بكم يعني رب العالمين علم پنجویی زانین و پنجویی که هم چیت کنند چناکن اذ انشاء کمین الارضی که این چرا به عالم علم زانین محبوب کرد؟ امت چیکن و چناکن دچه باشی کن و چخرابی کن؟ به عالمین اشتو اذ انشاء کمین الارضی. یعنی وقتی هم چیکن عرضی کیا وقتی چیکن عرضی؟ آدم علی سالات و سام. یعنی وقتی با بینجو آدم علی سالات و سام وقت ربقمي آدم چهكي رزاني هر ايكي لنگو وده چكت و چناكت علمه هنگو هبو وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ويشتون بيشي كت كت كت كت بو نافذكت داركت خدا بو جمعة مفرادوه جنين جنين بيشنا بيشي كي يشتون نافذكت داركت وبری بيتر داري هنگو آتا داري نافذكت جنين بود بيشني جنين چون كي يه چي يه هاي وشور وشاتيا في ظلمات ثلاث ناف زكدا كدا و بشتينغي ونيا فردكا ديا هاي بشتينغي دي زكدا كدا و بشتينغي ناف بن مياه فرده ديا چيا رحمة ونياه فرس طارياتينا ونياه كاسنا بنيت اما بشتينغي ما علم به هبو وظانيم به هبو كيشتو اوه بشي بو يا كي شكبو ناف زكدا كده ما هم مجتينغي زانيك هل يكري مده چكتو فلا تزكو أن کس بله تزکیه خونه کد؟ تزکیه او ما خوب باش کد بشه من هنده عبادتی کریم، هنده شد باشید کریم ونیه یه هم خود سرسر کد ام من هنگو چه اترین، بنا مولا ما هنگو چه اتره، ام هنگو قدر ترین، لاده غب العالمینی ونیه هم تزکیه خونه کن؟ نابی چیه؟ دا، دین اسلامی دا، حرامه مرفته از کی آخوب که تزکی، اینی از خوباش کاملال خالکی و خوبین مدرک باشم. ونیا با من هندن کلی من هند کلی من هند عیبایتای کلی. چونگی آبای او عیبایت کلی همه مروی بکی بودی. با خالکی بودی ونیا عالم بزنید قاضی نوش کردم وعده قرآن خیلی وعده روزی کردم. و کم از به هند با خالکیش کم. اما چون مرروی نوای تقلب کنن نبیاریا. به هند رابط عالمینی گویتم فلا تزکو انفسکم. گویتی چجرا تزکی آخون وهي تقول داشت رب العالمي ألم تر إلى الذين يزكونا أنفسهم جاء محمد صلى الله عليه وسلم أي إيمان دار ما تنابني تسحناك تغلوه كساني أبي تسكي كان خطي النداري كان مروفت باشن هو هو أعلم بمن اتقى. بس رب الترسيد بو الدنيا نأكلينا، بو خلكينا كلينا، برياء نأكلينا. أنا أبي أكل حرام من رو بكت، كم رو في ناف خلكي ده بيجونية؟ كم سنداني في جاد كم؟ كم سندعيب وااا عيب وايد كم؟ كم سندق ختمات قرآنك كم؟ بو خلكي بيجم، وناف خلكي ده خوبين ما درباش؟ باش رب العالمين نهي ما لكِ فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بما نتكلم. لا سبب رب العالمين زينت كاتش ناف دلارها Just so the respectful comes with من fingers of it. Only in the Quran, the speaker says the sticky with it. You can expect it as a question for a whole. It makes Scripture to ask some of too much different things like this in the Korean. What else do you think about it? What other outreach? What is the mare that was منی آگو تی ما و تو اندامات حدودی که او بجی فلان کسی هوا یا ویش کرا ویا روزی کرا ویا قرآن خیرا ویا هوا ویا هوا صندق قاره و صداقت در تو کی رزانی که آب و کی کریم و خدا کریم ویده هکی ای کی لنجو هر پیتی فین دی بکوچه کی کوتاهش کیا ای کی که بجی آم مرو با کی باشه بجی احساب او کدالیک بجی آسود بینم منی آو ورب العالمين كهتر ما هما زانيد أو زانيد كوي أبتشك غنا ولا نزكي على الله أحداً مني أم تزكي وكاسينه كنسال كدا صار رب العالمين ده چونك دل عادي منا هو أعلى ملمنته أبي أكل واجته كعادي دليا بس رب العالمين زانيد وعفا عياش ونيا همود دليل سر هنديا هكا لي خوش بين رب العالمين نبو إن ربك واسع المغفرة كاسل ما نشل بحاشتى ذا ونيا كاسل ما ونيا أم أهل التشينيناء أهل التزكيينيناء تبجينا ونيا مرفيت أقوينا وو نفسة مايت باكجنو شجوا أحدنا في مادونيا ما أفنية هم أو ليخوش بينا رب العالمين وخلاص بينا ما بو بحاشته ونيا إمام دار أبو بحاشته هم موت يا هم مو ربك واسع المغفرة هم مازنات يا ليخوش بينا رب العالمين وبارفرا ليخوش بينا رب العالمين يا بس مروف سبب وكارب نب، عمل صالح بكذ وخلجنا حب دة باش، إن ربك واسع المغفرة. رب محمد مصال الله عليه وسلم ليخوش بينه، جلك جلك يا زورا، أما أود نافذ لا ده بس رب العالمين زائد ناب تشجرة كز تزكي يا خدك توخو بين ترى كمرفة باش، أو بس رب العالمين زائد رب العالمين مهما باش كذ مهما بحث بن ليخوش بينه خدا أبغى برفرة. واخي دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين